ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الديني.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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الطير فقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دُونِ الرَّحْمَنِ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون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 قل هو الرحمن وَمَن نَبِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ فَاسْتَعْلَمُوا نَمَنْهُ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكم بِمَا إِمْمَعِين